وِقُرْءَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى عَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِيٌّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْت كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَ رَأِلُهَا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنزاب بينهم فلا أن ساب بينهم يومئذ ولا يتسألون، فأما ما ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ, النار تلفح وجوههم النار هم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال أخسأ فيها قال فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فغفر لنا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير رحيم فاتخذتمهم سخريا حتى وكم ذكر وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبر انهم هم الفائزون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 إلا بثم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله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 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحمن وأنت خير اللحمين